أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى أيها المسلمون دين الإسلام دين متين مبني على أركان تعضدها واجبات ومجمل بمستحبات وأحب الأعمال إلى الله ما افترضه على عباده قال تعالى في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه رواه البخاري وافرض الفرائض واحبها الى الله اركان الاسلام الخمسه منها ما لا تفارق العبد في يومه وليلته وهما الشهادتان ومنها ما يؤدى في اليوم والليله مرات ومنها ما هو في العمر مره ومنها ما هو متجدد في العام وصيام رمضان يعود كل عام اذا دنا موسمه بشر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه به قائلا لهم اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مرده الشياطين لله فيه ليله خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه النسائي شهر رمضان ضيف كريم وموسم عزيز يستقبل بالبشاره والسرور والافراح ومن خير ما يستقبل به رمضان الاحسان قبل قدومه فالمقدمه عنوان على احسان ما بعدها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد له من شعبان توطئه له قالت عائشه رضي الله عنها لم ار النبي صلى الله عليه وسلم صائما من شهر قط اكثر من صيامه من شعبان متفق عليه ضيف سريع الارتحال من معدودات فعلى أصحاب الهمم التعرض لنفحات الرحمن فيه والعزم على فعل أشرف الطاعات بتحقيق أوجب الواجبات توحيد رب العالمين إذ به تتيسر العبادات ويذوق العبد حلاوتها قال سبحانه لموسى عليه السلام انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري واساس الاعمال الصالحه اخلاص النيه فيها لله قال سبحانه قال سبحانه لنبيه قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين ومغفره الذنوب في الصيام مشروطه بابتغاء الاجر من الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وقبول صلاه القيام في رمضان مقيد باحتساب الثواب من الله وحده قال عليه الصلاه والسلام من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه واذا صحت النيه وقويت تضاعف الثواب قال سبحانه مَثَلُ الَّذِينَ ينفقون أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لمن يَشَاءُ قال ابن كثير رحمه الله أي بحسب إخلاصه في عمله خص الله الصوم بإضافته لنفسه المقدسة ووعد بالمجازات عليه واذا تولى الكريم الاعطاء بنفسه فلا تسال عن مقدار العطاء قال عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به متفق عليه قال ابن حجر رحمه الله واتفقوا على ان المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا سيد الشهور شهر الجد والتشمير والصبر والطاعات انزل القران العظيم فيه في اشرف ليله منه وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القران فيه وكان السلف اذا دخل شهر رمضان تركوا مجالس الحديث والفقه واقبلوا على المصاحف وكان قتاده رحمه الله يختم رمضان يختم في رمضان كل ثلاث فاذا دخل العشر ختم كل ليله فاكثروا في هذا الشهر من تلاوه كتاب ربكم في ليلكم ونهاركم فبه تنشرح الصدور وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل واجتماع الناس لقيام الليل من خصائص رمضان قال عليه الصلاه والسلام من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله رواه الترمذي ولا غنى للعباد عن الله طرفه <تصفيق> ولا غنى للعباد عن الله طرفه عين في كل حين والصائم ممن لا ترد دعوتهم فسل, فسل الله ما شئت فالمجيب كريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الارض مسلم يدعو الله بدعوه الا اتاه الله اياها او صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم او قطيعه رحم فقال رجل من القوم اذا نكثر قال الله اكثر اي اكثر اجابه وخيرا من العبد رواه الترمذي ورمضان شهر الكرم والرحمه بالضعفاء كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه والريح المرسلة يعم نفعها ولا ينقطع خيرها والصدقه تظل صاحبها يوم القيامة وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفطر في رمضان الا مع اليتامى والمساكين وابواب التوبه مفتوحه في كل حين ولا يحصل لعبد كمال قرب من الله الا بها وقد امر الله جميع المؤمنين بالتوبه لينال الفلاح فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والله سمى نفسه توابا ليرجع العباد إليه ومن أقبل إليه بالتوبة فرح به وآواه وبدل سيئاته حسنات وخير يوم في عمر العبد يوم يتوب الله عليه فيه والاستغفار جالب للنعم دافع للنقم قال شيخ الاسلام رحمه الله اذا علم العبد ان الشر لا يحصل له الا من نفسه بذنوبه استغفر وتاب فزال عنه سبب الشر فيكون العبد دائما شاكرا مستغفرا فلا يزال الخير يتضاعف له والشر يندفع عنه وذكر الله في رمضان حليه الصائم قال ابن القيم رحمه الله افضل اهل كل عمل اكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل فافضل الصوام اكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم وسلامه القلب من الدنس والمعاصي رفعه للصائم قال سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم قال الفضيل بن عياض رحمه الله لم يدرك عندنا من ادرك بك... لم يدرك عندنا من أدرك بكثره صيام ولا صلاه وانما ادرك بسخاء الانفس وسلامه الصدر والصوم امساك عن الطعام والشراب وكف الجوارح عن الاثام من غيبه تمحق الحسنات او نظره محرمه تنقص الصيام وليكن عليك وقار وسكينه في رمضان ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء وبعد أيها المسلمون فأبواب الخير في رمضان مشرعة ورمضان مضمار للسباق يربح فيه المسارعون إلى الطاعات والموفقون من نوع من الطاعات في رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في رمضان من أنواع العبادة ما لا يجمع في غيره والجزاء من جنس العمل قال ابن القيم رحمه الله من تنوعت أعماله المرضية لله المحبوبة له في هذه الدار؟ تنوعت الأقسام التي يلتذ بها في تلك الدار أي في الجنة وتكثرت له بحسب تكثر أعماله هنا وكان مزيده بتنوعها والابتهاج بها والالتذال بنيلها هناك على حسب مزيده من الأعمال وتنوعه فيها في هذه الدار. واحذر الكسل والفتور فانما هي ايام معدودات سرعان ما تنقضي فهنيئا لمن ادركه وبشرى لمن صامه وقامه واكثر فيه من الطاعه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم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 الايام والليالي مؤذنة بنقص الآجال وقرب الرحيل والعاقل من اعتبر وعمل وتذكروا من صام معكم فيما مضى ثم هو اليوم مرتهن في قبره بما عمل يتمنى صيام يوم من رمضان وقد انعم الله عليكم بفسحة في الاجل فاغتنبوها قبل زوالها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 الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين اللهم اجعل, ديار الإسلام اللهم اجعل ديار المسلمين ديار أمن ورخاء يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار